فأعظم الصدقات التي يتصدق بها الإنسان على نفسه وعلى غيره صدقة العلم وجاء في الحديث أمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة فأفضل الصدقة والصدقة لفظ عام غالب الناس يفهم من الصدقة التي هي دفع المال لكن الحديث بيّن أن الصدقة أعم من هذا حتى نصحك وأمرك ومساعدتك للغير تعتبر صدقة كف لسانك تعتبر صدقة بشاشة وجهك تعتبر صدقة أي إصال الخير للغير للنفس أو للغير إصال الخير للنفس أو للغير وأفضل الخير هذا العلم الشرعي الذي به تستغفر لك الملائكة والحيتان حتى النمل في جحرها تستغفر لطالب العلم وتضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وفضائل العلم كثيرة فهذه أفضل الصدقات التي يتصدق الإنسان بها على نفسه وعلى أهله ومجتمعه